Allah Allah. Allah Allah. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah ya Allah, Allah. من مادا قسم الخضوع وناد ونا يا الله يا الله إن الكريم يجيب من ماداه من نداه واطلب من رضاه رضاه فلم يزل بالجود يرضي طالبين رضاه فلم يزل بالجود يرضي طالبين رضاه قف الخضوع. Alhumaufirat dan fatlan, inna hu mabsoulatani lsailehi yadaahu, waqsidhu muqti'an ilaihi, fakulman yarjuhu muqti'an ilaihi Kamilat la taifuhu al khaliq kulleha maal al khaliq kafilun illaun. Ya Allah, Ya Allah, فقيرها لا يرتجون سواه، فعزيزها وذليلها وغليها وفقيرها لا يرتجون سواه. يا الله، ملكت دين له الملوك.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 Famnu zara, famnu zara, wal